Yirmaltin cüzus. Ağzı İlahi, min Şeytanın Razine. ve bil ve min أَمْ له شرك في السماوات توني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وأهم عن دعائهم, عن دعائهم غافلون وإذا حسر الناس كانوا لمعداء وكانوا بعبادتهم وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للحق لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ أُفْتَرَهُ فلا, فَلَا تَمْلِكُونَ لِى مِنَ اللَّهِ شَيْـًٔا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيدُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَيْـًٔا وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ الرحيم قُلْ إن التمع إلا ما يُحَا إِلَيَّ وما أنا إلا نذير مبين قل أَرَأَيْتُمْ إِن كَذَّبُونْ أَعَيَّدَ اللَّهُ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَالشَّيْطَانُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِكُمْ فَمَن أَسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ لَمْ يَنْقَبْلِ كتاب مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا وَهَذَا كِتَابُ مُصَدِّقٌ لِسَائِرِ الْعَرَبِيِّ لِيُذِلَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يعملون.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 إلا الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وراسق الذين كانوا يعذبون والذي قال لوالديه أف لكما أتأيداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهم وما يستغيثون الله ولكامين ولكامين إن وضلا حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أممهم قد خلت من قبلهم من الجن والعنس إنهم كانوا خاسرين ولكلهم درجة مما عملوا وليوفيهم أعمالهم فهم لا يظلمون ويوما يُعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا وجيتنا لتأفكا عن والياتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلعكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوهم عارضاً مستقبل أودياتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بها من ربها فأسبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك أن نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ماء مكنناكم فيه وجعلنا لهم, وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفيداً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا بَصَرُهُمْ وَلَا فِئَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ اتَّكَفَرُوا إذ, إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنْ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْدَلُوا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا من, نفر مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَذَرُهُ قَالُوا أَنْسِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّ سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ, يدي الحق يَا كَمَنَا أَجِيبُ دَاعِيَ اللَّهِ وَأَمِنُوا بِهِ أَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِئْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فَمَنْ لَا يُجِيبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أَلَا كَفَى بِظَلَامٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولم وَيَوْمَ يُرَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ هَذَا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا عَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُ مِنَ الرُّسُلِ ولا تستعجل, وَلَا تَسْتَعْجِلْ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إلا صاعة من بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عن سيئاته وأصحبا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يظلم الله للناس لهم فإذا لقيتم الذين كفروا فذر برقاب حتى إذا أثنتموه فشدوا الوثاق فإما فإما منن بعد وإما فيض حتى تدع الحرب وزار ذلك ولم يشاء الله لا تسلم منهم ولكن ليبلوا بعدكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله الله ينسلكم ايثب باضقامكم والذين كفروا فتعس لهم اظلام ولهم ذلك بان ما انزل الله ما انزل الله فاحبط اعمالهم أفلم يسيروا في الان فينظر كيف كان عاقبه الذين من قبلهم الله, بأن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتا تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمدّعون ويأكلون كما تأكلن عام والنار مثلا فكيم قرية هي شد قوما من قريتك التي أخرجك لقنا فلا ناصر لهم فما كان على بينة من رَ كما زين اللهس وعمل والتبعوا هواءهم مث جَّة التي و المتق فيها عنهار مما إن غير اص واننهار من البر لم ييتقعم نهار من خَمر لزد الشار منين من اصل مصف ولم فيها من كل الثمرات من ربه. كمن هو خالد في النار وسقو ماء حميما فقطع معاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خلجوا من عندك قالوا للذين أوت العلم ماذا قال أنفا أولئك الذين اتبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وأطام تقوهم فالينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء عشراتها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك النظر المغشية عليه من الموت فأولا لهم طاعتم قول معروف فإذا عزم الأمر فلم سدقوا الله لكان خيرا لهم فلعسيتم إن توليتم أن في الأرض وتقتعوا وارحامكم أولئك الذين لعنهم الله فيصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها؟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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قلوبهم مرذن أن يخجل الله اللَّهُ ولم نشأ لعلنا كهم فلعرفتم بصيما ولا تعريفنا في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلو أنك حتى نعلم المجهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وسادوا عن سبين لا يشأ قرر من بعد ما تبين لهم الهدى الله ليذر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا وأتيعوا الله وأتيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وسدوا عن سبين الله ثم ماتوا وهم كفارهم فلن يغفر الله لهم فلا تعينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لا أعلاؤنا والله معكم ولن يتركوا أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم فكان ذلك عيد الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فغدب الله عليهم ولعنهم ويعد لهم جهنم فساءت نصيرا وللله جنود السماوات والأرض فكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وَتَسْمِيحُهُ بِكَرَاةٍ وَسِيلا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ كَيْنَمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَنْفَـقَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم درا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظنات أن لن يقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظناتهم ظن السوء وكنتم قوما بورا فمن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لما يشاء ويعذي من يشاء فكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا تلاقتم إلى مغانم اللي تأخذوها ذرونة للتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل أن تتبعون كذالك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم لي بأس شديدا تقاتلونهم ما يسلمون فيتطيعونك من ظهرا حسنا وإنت تولك ما توليت من قبل يعذبك عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتمل يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجلة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه واثابا فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها فكان الله عزيزا حكيما وعادكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم, هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَمَنْ الَّذِي كَفَّ يَدَهُ عَنْكُمْ وَيَدُكُمْ عَنْهُ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أُغْفِرَكُم عَلَيْهِمْ فَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا فمن الذين كفروا وسدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا إذا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جايلية فأنزل الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأزمهم كلمة التقوى وكانوا وكانوا حق بها ولا وكان الله بكل شيء عليم لقد أصدق الله رسول الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلقين رؤوسكم ومقصيرين لا تخافون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 يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهر ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصوات معيذ رسول الله يلاك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولمنهم سبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من بيه فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قمم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ناظمين واعلموا أن فيكم رسول الله لم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزيّنوه في قلوبكم وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك من راشدون من الله ولعمة والله عليم حكيم وَإِن طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَنُ فَاسْلِحُوا بَيْنَ مَا فَيْمَ بَغَتْ إِحْدَاهُمْ عَلَى الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فيفأت فاصلحو بين وما بالعدل واقصتو إن الله يحب المقصتين إنما المؤمنون إخوة فاصلحو بين خويكم اتقوا الله لعلكم ترحموا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر لا يسخر من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا, ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا, ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيسال اسم الفسوق بعض الإيمان ومن لم يتب فأولئك الظالمون يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إفما ولا تجسسوا ولا يعتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها نَزَّيْنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وجعلنا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قالت الْأَرَابُ مَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ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 قُل الله تَعْلَمُونَ اللَّهَ والله يعلم وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاء منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد ما تنقص الْأَرْضُ منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا من حق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف وزيناها وزيناها وَمَا لَهَا مِنْ لها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 كذبت قولها قام نوح وأصحاب الرسل وثمود وفرعون وإخوان لوط وأصحاب العيكة وقوم التبع كل كذب, كذب الرسل فحق وعيده أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدُ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فجاءت سكلة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفغ في الصور ذلك يوم الوعيد فجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عاك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتد ألقى في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل لا الذي جعل مع الله لهن آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أتقيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختسموا لديم قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا من للعبيد يوم نقول نجهنما هل امتلأت وتقول هل من مزيد وازدفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعاذنا لكل يواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لَمَّا يشاءون فِيهَا وَلَدَيْنَا مزيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَمُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَنْقَضَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من الغروب فاسبر, فاسبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل تلون الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأذبر السجود واستمع يا من ينادي المنادي من مكان قريب ياوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونموت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرعة ذلك حشن علينا يسير نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون وما آتَ عليهم بجبار فذكِّ بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم